وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام اللغة العربية كما قلنا النحو صافه مهم جدا لا بد للأخ أن يفعل ذلك ويتعلم اللغة العربية باستقامة اللسان وإحنا أصلا مات عمنا ولا في هذا العلم ولا تبحرنا فيه ولا صلى الله عليه وسلم يعلمنا فعلاء نتدارس مع بعض يعني أنا أقول صراحة يعني هذا من علمائنا وفقهائنا والأفزاز الجبال في المتآخرين في حصورنا يعني علم اللغة هو وسيلة الأصل فيه كما قال بعض العلماء هو الاستقامة اللسان فقط الاستقامة اللسان لكن أن تقول ولفهم الكتاب والسنة أنا أقول لو جئت بعامي من الشارع وجلس في خطبة لرجل هو أبلغ البلغاء ترى يتكلم إلا بالشاعر ترى يعني رجل له بديع في ألفاظه رجل من القوة بمكانه وانسيابية في الكلام والتراكيم فهل العم لما يخرج يقول أنا لا أفهم منه شيء ولا سأفهم عمة الخطبة يفهم عم بل يذهب ويسأله فيها يقول لو سمحت أنت قلت كذا وكذا حكم المسألة دي إيه يفهمه أو لا يفهمها يفهمه. كان الدكتور مصر ابن غرام الله الدوميني يزال له قريلا عن مسألة الحديث كنت معه في سيارته حافظه الله ورعاه ومتع به من عائل بن جليل. فأسأله عن مسألة رواية الحديث بالمعنى فهو يرجع الحمد لله كما يرجع البخاري وعلي بن مديني والثوري وغير هؤلاء وجابر وكثير من الصحابة أنه يجيز رواية الحديث بالمعنى فقلت له أنت تريز رواية الحديث بالمعنى قال نعم قلت بالشروط في هذا أنه لابد يكون عالم باللغة قال هذا الكلام زايد يعني ما من أحد سيخطئ في فهم الحديث إلا في دقائق الأمور المسألة تحتاج أنه يرجع لبطون كتب اللغة لكن هي يعني بالفترة ممكن أن يعني ما يصب عليك فهم الكلام فالصحيح أن التبحر في اللغة التبحر في اللغة لن يفيد الأمة يعني لن يخرج لنا الفقيه البارع العالم الجليل الذي يتصور المسألة ويستطيع أن يفسد فيها قط ما عندنا بحور من أئمة اللغة اللي من منكليات اللغة يهربون بما يعرفون لا يعرفون شيء سألوا عن نواقد الردوء ما يعرف نواقد الردوء فشيخ صارح بن أسايمين وهذا بسند عالي متصر يعني كان يجلس أمامه اللي أخبرت اللي تكلمتكم عليه وكان في طالب علم مجد جدا الشيخ كان إذا أعطى الدرس سأل ويسأله في مسائل الفقه ويسأله في مسائل الحديث والمواريف سأله فيديه ويسأله فيديه فكان مبرزا أمام الناس فهو الشيخ كان بيشرح الأجنمية وكده فهو الأقل ولم لا ووسع على نفس في التعليم أشتد في تعليم اللغة فأخذ الألفية وجلس يحفظ الألفية وانشغل فانشغل باللغة وترك العلوم الأصلية ده طبعا علم هذا وهو وسيلة فالشيخ وقف مع الطلبة وسأل سؤال في الفقه ونظر فما أجابه فانتظر الإجابة تكون من من, من هذا فقال قم فأجبه فما استطاع الإجابة ففي المرة الثانية يوم تالي أيضا سألوا فما أجابه في المرة الثالثة سألوا فما أجابه فاندهش الشيخ ما الذي جعل الرجل يتراجع بهذه الطريقة الرجل يقول لننتظر أن يكون فقه الأمة فأقده فسأله لماذا يعني ما الذي جرك إلى أن تكون هكذا أو هذا الكسل من تفيه فقال يا شيطرة فض التزمت بحفظ الألفية وتكلم معه في الكتب وشمحات اللغة فالأخ يسرد لي ويقسم لي إن الشيخ انتهر بشده ليس بعدها شدة واشتد عليه في الأمر بطريقة ما كانوا يتوقعون أن يشتد عليه الشيخ بهذه الطريقة فهو بيان له أن الأمة تحتاج للفقين وتحتاج للمحدث أنا أقول لكم الآن الشيخ الألباني من إن؟ من الألبانية صح؟ الرجل بفضل الله لسانه مستقيم هو في اللغة ليس بضعية لكن مع ذلك هو الشيخ الباني صحيح ولا لا ننظر الآن لو هو ترك كل هذه العلوم ووقف في علم العربية وتعمق وأصبح من الأوتدة فهل كان نفع الأمة بهذا النفع الذي نرى الآن فهو يقال فيه هو مجدد الأمة الشيخ ابن عزيمين هو فح في اللغة لكن اهتماماته كلها كانت في إيش في الفقه فالأمة تحتاج لفقية تصور المسائل يعرف كيف يفتح تحتاج لمحدث يعرف أن يصحح ويضاعر اما إن الإنسان يوجه قوته كلها في اللغة يعني هذا والله أعلم ليس بجيد ولا يستطيع المرء أن يصل إلى أن يعني العلوم الأساسية أو يتقنها اللي لم يفرغ نفسه له هو الآن له قدر معين يأخذ هذا القدر هو الذي يتعلمه فقط في مسألة اللغة أو علوم الآلة ثم يتبحر في العلوم الأصلية بعدها فأنا يعني رحمة بالإخوة ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله والإخوة تحفظه وتراجعه أكثر من مرة ولا زيادة على ذلك هو حتى شيخ ض 2017 يفعل ذلك حتى هو يقول يعني من انتهى منه على الاقل قد وقف على ارض تابت اليوم المصنف يتكلم عن الافعال اليوم المصنف يتكلم عن الافعال سبق وانقسم المصنف الكلام الى ثلاث اسم وفعل وحرف واليوم يتكلم على الافعال الفعل هو ما دل على معنى في نفسه ويقترم بزمان الفعل هو ما دل على معنى في نفسي واقترن بزمان سواء الزمان الماضي سواء الحال المستقبل تقول قام يقوم قم قام يقوم قم قام هذا يدل على على معنى يدل على معنى ايش المعنى القيام القيام في الزمن الماضي يقوم اما في الحال او المستقبل قم ما ناقصنا قم يدل معنى ايش في المستقبل لا المخاطب الماضي ما دل على معنى في نفسه يقترم بالزمان الماضي كأن تقول مثلا جاء المعلم جاء جاء الماضي جاء المعلم رعيت زيدا مررت بزيد كل هذا أفعال ماضية قال الله تعالى قد افترينا على الله الكذب في قصة هود يقول لقومه قد افترينا على الله الكذب إن عدنا فيه من لاتكم وين فعل الماضي هنا؟ طيب وعدنا سازي ابوك تحللها لنا قد افطرينا على الله الكذب ان عدنا في ملتكم طيب قال تعالى قد افطرينا على الله الكذب ان عدنا في ملتكم وعلامات الفعل الماضي ان يقبل تاء التأنيس او تاء الضمير ان يقبل تاء التأنيس او تاء الضمير تقول طلعت الشمس بلا طلع الشمس طلعت شمس خطأ ان تقول طلع الشمس تقول كتبت الدرس ما زالوا نائمين صاحب اللغة نائم معه لا يجوز أن تقول طلع الشمس مش المؤنث على قسمين مجازي وحقيقي الحقيقي بد أن تقوم بتاع التأنيس طلعت البنت طيب لكن الشمس هذا مؤنث يلد صح تلد لا مؤنث مجاز فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس إذن علامات الفعل الماضي تعرفه بإيش بتاع التأنيس يقبل تاع التأنيس طلعت الشمس كتبت الدرس قال الله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس بواقعتها كاذبة قال الله تعالى إذا رجت الأرض رجت طب هنا إذا رجت رجتي صح ليس رجت الأرض رج فين فقى التأنيس بتكون سكنة ونا نعم دي مشكلة تانية يبقى كده استدلال خطأ أو قتينا بآية لا تساعدني على أن نستدلم أن هذا فعل ما إذا رجت تأتأنيه صح ومع ذلك هي مكسورة إذا رجت الأرض وجه ده إشكال عالي جدا ما في سكون أبو بكر توجههم أسد الغاب الآن ها. أحسن كراهية انتقاء الساكرين كسرة هذا كراهية انتقاء الساكرين أحسن فإذا الفعل الماضي هو ما دل على معنى في نفسي يقترد بالزمان الماضي علاماته أنه يقبل تا التأنيس أو تا الضمير كتبت الدرسان المضارع ما دل على معنى في نفسه وهو يقترن بزمان يحتمل الحال او الاستقبال ما دل على معنى في نفسه يقترن بزمان يحتمل الحال او الاستقبال تقول يجتهد المعلم يدرس الأستاذ يجيء الفتا يتعلم الفقير كل هذه أفعال مضارعة تدل الحال أو الاستقبال للمضارع علامات من علامات المضارع أن يقبل السين وسوف ولم ولم قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كل هذه دلالة أن يلد يولد يكن كل هذه أفعال مضارعة لأنها قبلت لم وأيضا لن نبرح عليه عكفين قبلت لم فإذا قبلت لن أو لم أو سوف أو سين فهذه علامات الفعل المضارع الفعل المضارع له أحكام باعتبار أوله وآخرة فالمضارع له أحكام باعتبار أوله وآخرة نأخذ الآن الأول حتى نجبع بعد ذلك احكام الفعل الأول أنه تعرف أيضاً فعل المضارع تصدير الباب لحرف من هذه الحروف أنايت أو نأيت فإذا قبلت كان هذا الحرق فهو أول فعال المضارع فيأتي مرة مفتوحا ويأتي مرة مضموما وإذا أردت أن تعرف الفرق متى يأتي مفتوحا او متى يأتي مضموما إذا كان ثلاثيا مضي ثلاثي فيأتي مفتوح وإن كان مضي رباعي فيأتي مضموما إذا كان ثلاثي أو خماسي أو سداسي فيكون مفتوح كأن تقول يضرب يضرب مضيه ضرب أو ضرب هذا إيشه ثلاث يستضرب نفس الأمر يضطرب اضطرب فيضطرب خماسي سداسي فإذا كان ثلاثي او خماسي أو سداسي فهو مفتوح فالكلمة مفتوحة أما ان كان ربعيا ففائل كلمة تكون مضمومة تكون مضمومة مثال ذلك يضرب إيش الفرق بين يضرب ويضرب سنت يضرب أضرب السجين عن الطعام أضرب السجين عن الطعام هذا ربعي فإن كان ربعيا فهو يكون مضمون يضرب فهذا الحكم الأول للفعل المضارك او هذه أحكام تختص بالفعل المضارك الفعل الثالث وهو الأمر وهو ما يدل على طلب وقوع الفعل من الفعل مستقبلا صباح بغير اختران بلعم الأمر كأن تقول اجتهد في التعليم قم تعلم كل اشرب كما قال الله تعالى كلي واشربي وقري عينا فإذا من فعل الأمر وما دل على طلب وقوع الفعل بغير اقتران لام الامر احكام هذه الافعال الثلاثه اما حكم فعل الماضي فالاصل في انه يبنى على الفتح الاصل في حكم الفعل الماضي انه يبنى على الفتح تقول جلست التلميذ في الفصل جلست فعل الماضي مبني على الفتح جلست التلميذ في الفصل حضر المعلم حضر فعل الماضي مبني على الفتح أكل الطفل أو شرب الطفل اللبن شرب فعل الماضي مبني على فتح لذا للأصل في الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح ولاه حالات يتغير فيها سيبنى على الضم إذا اتصلت به يبنى على الضم إذا اتصلت به تقول جاء التلاميذ وقاموا للمعلم جاء التلاميذ وقاموا قاموا المعلم. هنا فعل قام مبني على الضم الاتصاله بإيش؟ بواو الجماعة هذه تخرج عن الحالة الأولى أيضا تقول جاءت المدرسون ثم جلسوا أو تقول ثم قاعدوا فهذه أيضا الفعل قاعدة لمبنى الفتح لأنه اتصل بواو الجماعة مبنى على الضم لأنه اتصل بواو الجماعة الحالة الثانية المستخدام من التأصيل العام في الفعل الماضي الذي يبنى على الفتح أنه يبنى على السكون متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على السكون تقول قمت قمت أو تقول درست الكتابة درست ففعل ماضي مبنى على الفتص لكن عندما ترن الفعل المتحرك فإنه يبنى على السكون تقول درست درستوا درستوا الكتابة. درست درست الكتاب درست الكتاب قمنا بما طلب مننا النساء قمنا بما امرنا به قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وايه الفعل الماضي في هذه الايه وما حاله قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كنا فعل ماضي له احوال حكمه الاصل في الفعل الماضي انه يبنى على الفتح استثنى من ذلك إذا اتصل به قال الجماعة فيبنى على الضم والحالة الثانية اذا اتصل به دمير الرفع المتحرك يبنى على السكون هنا الاية قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فضلنا هذا هو الماضي فحكمه هنا حكمه ايش ليش لون الجماعة لا هو اتصل بايش هو اتصل, اتصل بايش قربت صارتها. أبو بكر محمد بس يريد يعودك أي نعم أحسنت لا فضة فور هذا الصحيب المضارع والمضارع أيضا له أحكام أحكام المضارع المضارع الأصل فيه الإعراب المضارع الأصل فيه الإعراب بشرط وقيد أن لا يسبق بجازم ولا بنص يسبق بجازم ولا بنص فيكون الفعل المضارع على الإعراب يكون معربا إذا لم تتصل به طعا أخطأنا وأنتم نائمون الفائل مضارع يكون معربا إذا لم تتصل به نون النسو أو نون التوكيد المقففة أو المثقرة لكن لو سبق بنصب أو جاذب يعرض لما يعرض يعرض لن نبرح عليه عاكفين إذا من احكام المضارع أنه يكون معربا إذا لم تتصل به أو بآخره نون النسوة أو نون التوكيد مثل يقوم زين لن يقوم زين لم يقم زين يقوم زيد هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفع الدم الظاهرة على لا يقوم زيد أيضا فعل مضارع معرب إنه إعرابه إيش منصوب بلم وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة لم يقم زيد لم يقم زيد هذا إيش مجزوم بلم وعلامة الجز السكون فإذا يكون معربا إذا لم يتصل بنون النسوة او بنون التوكيد المخففه او المثقله ويبنى على السكون هذه الحاله الثانيه يبنى على السكون اذا اتصل بنون النسوه يبنى على السكون اذا اتصل بنون النسوه مثل والوالدات يرضعن اولادهم يرضع كيف عندها يرضع سكون يرضعن اولادهم لانه اتصل بنون النسوه فكان البناء على على السكون يبنى على السكون اذا اتصل بنون النسوه قال الله تعالى والمطلقات يَتَرَبَّصْ طِف الْسكُون يَتَرَبَّصْنَا بِأَمْ شَئُنْ لأنها اتصل بدون النصوى فهو يُبنع على السكون الحالة الثالية الفعل المبارع أنه يُبنع على الفتر إذا بأشعرته نون التوكيد المخففة أو المثقلة إذا عندنا الإعراب هو الأصل الفعل المبارع و الفرع أنه يُبنى على السكون إذا اتصل بدون النصوى وإذا اتصل بنون التوك فهو يبنى على الفتح قال الله تعالى لا يسجننه ولا يكونن من الصاغرين لا يسجننه هو مبني على الفتح لما لاتصاله بالنون التوكيد المثقرة والمثقفة لا يسجننه لا يسجننه أبا معاد المثقرة طيب يستسنى من ذلك إذا لم تباشره نون التوكيد أو القيد في أن يبنى على الفتح أن تباشره نون التوقيت سواء المخففة أو المسطلة فإن لم تباشره سلا يبنى على الفتح مثال ذلك لتبلونا لتبلونا لا لا تستطيع أن تقول أن هذا مبني على الفتح لا هو معرض فالسنة أريد رجل حابث يبين لنا لا لتبلونا هذا فعل مضرع معرض يحللها لنا لا تبلون ايضا لا تتبعاني سبيل الذين يضلون اتركها خليك في الثاني لا تبلون اصل لا تبلونها اي لا يحللها الا مطلق لا صاحب اللغه التاكد لا, لا بده تاتي بها فيها. فيها ثلاثه ثلاثه فيها نون الرفع والنون التوكيد يبقى طبعا الحرف المشدد بكام حرف حرفين يبقى ثلاثه ثلاثه فيها كم واو ايضا دين واحد صح فممكن تضعوها تكتبوها في الورقة الآن لأنها دي في الامتحان في الاختبار الأصوار القادم ستأتي في الاختبار أقول الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد المخففة أو المثقلة بشرط وقيد ما هو الشرط والقيد أن تباشره أما ان لم تباشره فإنه يعربه فإنه يعربه مثال ذلك لا تتبعان وأيضا مثال ذلك لا لتبلهن في أموالكم أنفسكم لا تبلغ لنا هذه هتأتي بالاختبار وأيضا قول الله تعالى فإما ترين من البشر أيضا ترين من البشر هذه أيضا النون التوكيد ليست مباشرة الفعل الثالث وفعل الأمر فالأصل فيه أن يبنى على السكون اذهب إلى المدرسة قم فعجب أو قل اجلس أو اقعد كل ذلك يبين لك أن الأمر الأصل فيه أنه يبنى على السكون طيب. الحالة الثانية إذا اتصل به حرف من حروف العلم وحروف العله هي الالف والواو والياء اذا اتصل به حرف من حروف العله اذا الاصل في الامر انه يبنى على السكون واذا اتصل به حرف من حروف العله فانه يعرب بايش او يبنى على ايه يبنى على حذف حرف الالف يبنى على حذف حرف العله كان تقول اخش ربك أو في السنة ان الرسول قال اغذوا بسم الله قاتل من كفر بالله وأيضاً عندما نفر سهامه لسعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد ارمي هذا كسر فقط شير إلى الحرف العلة المحدود تدل عليه علامة عليه قال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي إذن الفعل الثاني هو الفعل الأمر القط في أنه يبنى على السكون ولو حالتان حالة بعد ذلك أو حالتان حالة الأولى إذا اتصل بحرف من حروف العلة فإنه يبنى على حس حرف العلة امثله على ذلك قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اقال الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وقال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاه بيني وبين عبادي وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق كتبتم من الامثله هذه ولا لا الاولى الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الثاني حديث ام قسمت الصلاه بيني وبين عبادي ثالث اقرا باسم ربك الذي خلقه وقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا الرابع قول الله تعالى أو الخامس ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظة الحسن وأيضا قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عين وقال جل في علاه فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا تخرج من ذلك فعل مات وبين حكي وفعل مضارع وبين حكي وفعل أمر وبين حكمه هذه الأمثلة طيب قال الله تعالى الذين أمنوا عملوا الصالحات طوبى لهم وحسنوا مآبا وقال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبده الثالث قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خضر واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا قول الله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموادات الحسنة وقول الله تعالى فكلي واشربي وقري عينك وقال تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك هذا لا استخرج فعل هذه ايات استخرج فعل الماضي وبين حكمه استخرج فعل المضارع وبين حكمه وفعل امر وبين حكمه اعززنا بثالث طيب هات الباب الذين امنوا امنون فعل ماضي مبني على احسنت فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه احسنت نعم أحسنت أتدارك نعم أحسنت أبا معاد قسمت أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدك فعل ماضي مبني على السكون لما الانتصالي بضمير الرفع المتحرك أحسنت بس خلاص محمد الخامس اقرأ أحسنت اقرأ فعل فعل أمر مبني على السكون على التأصيل لما أحسنت لأنه الزهر الآخر لما يتصل لأخره ناشي أعرف من الحرف العيلة أحسنت طيب واذكرنا واذكرنا ما يثلى في بيوتكنا واذكرنا أحمد واذكرنا ما يثلى في بيوتكنا فقال أمر أبنى أسكن لما لا خطأ الإجابة الخيرة خطأ ها أيها نعم واذكرنا فقال أمر أبنى أسكن اتصاري بيش بنون النصر طيب أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظة الحسنة أدع فعل امر فعل امر حكمه مبني على ايش اده اده اسال ربك بالحكمه والمواعظه الحسنه آه. فعل فعل, فعل مبني على حذف حرف العله مبني على حذف حرف العله طيب فكلي واشربي وقري عينا واحنا نسينا وأغفلنا إن فعل عمر أيضاً لو انتصل به ألف الاثنين وهو الجماعة وهو يبنى على إيش ما ينتصالش في هذا ها. كل نائم نائمون غامباراً هذا الصحيح لكن الكل اللي حاف عليه الكل نائم فكلي واشربي فقري عين فكلي واشربي وقري عين فكلي ليه هنا يا إيش يبقى تعمل ادخل عين ولا ما لا خطا خطا خطا, خطأ. خطأ. كأن تقول قومان. قومي قومي قوموا يتصل بها الف الاثنين او واو الجماعه او ياء اتصل بها الامر بها هذه الثلاثه ايش اللي يحدث صحيح انه يبنى على حذف النون يبنى على ايش على حذف النون احنا خفنا هذا لفاعل الامر اذا اتصل بها الف الاثنين او واو الجماعه او يبنى على حسف النوم تقول قومي قوم قوموا فهذا يبنى على حسف النوم إذن اعلموا فكلي واشربي وقري عين كلي واشربي وقري عين كلي نعم فعل أمر مبني على حسف النوم صالب أحسن طيب قول تعالى ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك وده ولا تقولن ولا تقولن, ولا تقولن. ولا تقولن لشيء اكد ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك رد ولا تقولن لشيء احسنت فالمضارع مبني ولا تقولن فالمضارع مبني على بنون التوكيد لاتصاله بنون التوكيد علمنا في اقسام الكلام ان اسم والفعل والفعل هو ما دل على حدث يقترن بزمان سواء في الماضي او في الحال او أو ما طلب من المخاطب أن يفعله مستقبلاً غير مقترن بلام الأمر الماضي له أحكام الأصل في أنه يبنى على الفتح وله أحكام أخرى والمضارع الأصل في أنه يعرف وله أحكام أخرى والأمر الأصل في أنه دائماً أبداً على مجزوم السكون وله أحكام أخرى كما بينا تطبيق عندكم اكتبوه سورة الفلق قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقت ومن شر انافتات في الأوقات ومن شر حاسد إذا ح استخرج من ذلك فعلا من الأفعال الثلاثة أيضا صورة الناس قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوات الخناس الذي يوس ويسو فيه سدور الناس من الجنة والناس أيضا استخرج فعلا من هذه الأفعال الثلاثة احسنت قل فعلا أعود الله عُصنت طيب خلقت فعل ماضي مبني على احسنت فقدت احسنت احسنت ها ايه فعل ماضي مبني على احسنت الناس اول الايه محمد قل مبني قل احسنت مبني هتكون ها كسابق يوسوسوا في المباراه هو هم فوق الدم الظاهره على اخره يسبق لا بجازم ولا بنصر طيب اقول هذا واستغفر الله لي ولكم وذهب